الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له رسول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا العبد ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد نستكمل بعون الله تعالى مدرسة علم أصول الفقه ومع الدرس السادس من الرسالة المقررة في هذا العلم وهي الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تحدثنا في المرة السابقة عن باب الأمر واليوم بعون الله تعالى نتحدث عن باب النهي. قال الشيخ تعريفه الناحي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المكرون بلام الأمر. من فهم باب الأمر الذي تحدثنا عليه المرة السابقة سوف يكون يسير عليه جدا أن يفهم باب النهي. النهي قول يتضمن طلب الكف. على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي وهي المضارع المكرون بلام بلا بلا النهاية. قال الشيخ مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون النهي قول يتضمن طلب الكف قال الشيخ فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه اسم ما تكلمنا في الأمر أيضا قلنا أن الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل فقلنا في الأمر قول ليخرج الإشارة فإن الإشارة لا تسمى لا تسمى قول فلو أشرت إلى رجلا ونهيته عن الكلام فامتثل للأمر فلم يتكلم فلا يسمى ما فعلته مع معه فلا يسمى هذا نهيا لأنها ليست لأن الإشارة أقصد ليست قول إذن إذا أشرت إلى رجل فنهيته عن الكلام فلو يسمى هذا نهي لأن النهي يجب أن يكون قول النهي لابد أن يكون قول لذلك عرف الشيخ النهي بأنه قول ليخرج الإشارة فلا تسمى نهيا حتى وإن أفادت معنى النهي إذن النهي قول يتضمن طلب الكف قال الشيخ وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لماذا؟ لأن الأمر كما خذنا تعريفه هذه المرة السابقة هو طلب فعل قول الأمر قول يتضمن طلب الفعل فطلب الكف أخرج الأمر لأن الأمر طلب, طلب فعل مثال ذلك مثال للنهي أن تقول قول الله تعالى لا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض ما فهنا الفعل المضارع أن فهذا نهي. أما الأمر مثل قوله تعالى أقِم الصلاة، فجاء النهي بصيغة المضارع المقرون بلا النهي، أما الأمر فجاء بفعل الأمر أقِم. إذا النهي قول فيخرج الإشارة، أخرج الإشارة. فلا تسمى نهيا النهي قول يتطلب أو يتضمن طلب الكف فأخرج الأمر لأن الأمر يتطلب طلب الفعل قال الشيخ وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائم هذا قريب جدا من درس الأمر الذي أخذناه المرة السابقة لذا هنا نقسم طلب الترك إلى ثلاث أقسام كما قسمنا طلب الأمر إلى ثلاث أقسام نفس تقسيمة باب الأمر نقسم في باب النهي طلب الترك ينقسم إلى ثلاث أقسام طلب الترك القسم الأول أن يكون من أدنى لأعلى يكون النهي طلب النهي يكون من أدنى لأعلى وهذا يسمى دعاء ومثاله أن تقول أنت مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ هذا مضارع مقرون بلا أنهية فهو نهي ولكن إذا توجه النهي من أدنى وهو أنت العبد الفقير إلى الله تعالى الأعلى سبحانه وتعالى فلا يكون هذا نهيا وإنما يكون دعاء هذا القسم الأول من طلب الترك القسم الثاني يكون من أعلى لأدنى وهذا الذي يسمى نهي ومثاله قول الله تعالى ولا تصعر خدك للناس تصعر فعل مضارع مقروم بلا الناهية وجاء طلب النهي من الأعلى وهو الله عز وجل سبحانه وتعالى إلى الأدنى وهو العبد الفقير ولا تصعر خدك قدك للناس هذا يسمى نهي. إذا طلب الترك من أدنى لأعلى ومن أعلى لأدنى وقد يكون طلب الترك من مساوي. كيف يكون من مساوي؟ كقول الصديق لصديقه لا تأخذ كتابي. فهذا طلب ترك من مساوي وهذا يسمى التماس. إذا الأول لا يسمى نهي ولكن يسمى دعاء والثاني والثالث لا يسمى نهي ولكن يسمى التماس أما الذي يسمى نهي بد أن يكون من أعلى لأدنى لذلك قال الشيخ في تعريف النهي هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بأن يكون من المستعل إلى الذي هو أدنى منه هذا هو النهي قال بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا أنهية بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا أنهية قال أخرج ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع أترك كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا إذا عندما قيد الشيخ تعريف أنه بصيغة مخصوصة هي المضارع المقروم بلا هي أخرج أن يأتي طلب الكف بصيغة الأمر فهذا يسمى أمرا ومثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ دَعْ اي أترك فهذا طلب كف ولكن جاء طلب الكف بصيغة الأمر صيغة فعل الأمر فهذا يدخل في باب الأمر لا يدخل في باب النهي إنما الذي يدخل في باب النهي أن يأتي بصيغة المضارع المقرون بلا النهي لذلك جاء بصيغة مقصودة وهي المضارع المقرون بلا النهي حتى تخرج الأوامر التي تأتي بمعنى التك ومن ذلك قول الله تعالى أيضا وترك البحر رهوا إنهم جندم مغرقون وترك وترك البحر هذا طلب كف ولكن جاء بصغة الأمر جاء فعل الأمر فهذا يدخل في باب في باب الأمر وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا كف هذا فعل أمر فيدخل في باب الأمر حتى وإن كان معناه طلب, طلب الترك فهذه كلها أوامر وإن أفادت معنى النهي لماذا؟ لأنها جاءت بصيغة الأمر ومثال النهي قول الله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ولا تتبع هذا فعل مضارع وجاء مسبوقا بلا النهي فهذا مثال على على النهي فهذا قول وتضمن طلب الترك عدم اتباع أهواءهم وجاء بصيغة الاستعلاء وجاء من العلو هو الله سبحانه وتعالى إلى العبد الفقير وجاء بصيغة المضارع المقرون بلا إنهية إذن فيه كل قيود تعريف النهي يقول الشيخ وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي قد نستفيد طلب الكف بغير صيغة النهاية التي هي المضارع المقرون بلا إناهية مثل ما أخذنا في الأمر أخذنا من صيغ الأمر فعل الأمر اسم فعل الأمر المضارع المقرون بلام أمر والمصدر النائب عن فعل الأمر هذه صيغ الأمر الأربع وقلنا أنه قد يستفاد طلب الفعل من غير هذه الصيغ الأربع مثل أن يوصف بأنه واجب كذلك في باب النهي صيغة النهي هي المضارع المقرون بلا أنهية ومع ذلك قد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي ومثال ذلك أن يوصف الفعل بأنه بالتحريم يوصف الفعل بالتحريم أي يكون الشارع قد نهى عنه إذا كان محرما فالشارع أمر, أمر بتركه أو يوصف بأنه محظور أو يوصف بالقبح أو يذم من يفعل هذا الفعل أو يترتب على فعل على هذا الفعل عقاب كل هذا نستفيد منه صيغة نستفيد منه النهي عن هذا الفعل وأنه مطلوب الكف عنه ومثال ذلك قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم الميتة، وقول الله تعالى حرمت عليكم أمهات أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، أي لا تأكلوها، لا تأكلوها، فهذا أمر منهي عنه، وهو أكل إيه؟ أكل الميتة. الصيغة التي جاءت في النهي هنا في, في النهي في هذه الآية وصف الفعل بأنه محرم. إذن قد يستفاد طلب الكف عن الفعل بغير صيغة النهي يعني بغير صيغة المضارع المقروم بلا إنه هي كيف أن يوصف الفعل بأنه محرم ومثل قول الله تعالى أيضا حرمت عليكم أمهاتكم أي حرمت عليكم فلا تنكحوهن لا تنكحوهن من أين استفدنا هذا النهي وصف الله تعالى هذا الفعل بأنه محرم وقد يوصف الفعل بأنه محظور وهذا يأتي كثير على لسان الفقهاء رحمهم الله تعالى فيقولون هذا محظور أي يعني هذا إيه ممنوع أو محرم طب ما الذي تقتضيه تقتضيه صيغة النهي إذا ورد الفعل بالنهي عنه فما الذي يقتضيه صيغة النهي صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه هذا أولا وتقتضي أيضا فساده إذا صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي أمران الأمر الأول أن هذا الأمر المنهي عنه محرم والأمر الثاني أن هذا الأمر المنهي عنه فاسد ثم الدليل على أن صيغة النهي تقتضي تحريم المنه عنه وتقتضي فساد المنه عنه يقول الشيخ فمن الأدلة التي تقتضي التحريم من الأدلة التي تدل على أن المنهي عنه يدل على التحريم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى فانته فانته هذا فعل الأمر وأخذنا أن الأمر يدل على الوجوب أخذنا أن الأمر يقتضي الوجوب إذا ما نهان عنه رسول الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم يجب الانتهاء عنه، وإذا كان يجب الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يدل على تحريم الفعل. إذا كان يجب أن تنتهي مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على تحريم إيه؟ تحريم هذا الفعل. وعلى هذا، فهذه الآية. دليل على أن النهي للتحريم يعني إذا اختلفت أنت ورجل أنت ورجل فقلت له أن النهي للتحريم أقال لك آخر أن النهي للكره فلك أن تستدل بهذه الآية على أن النهي للتحريم ويدل على التحريم ويقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ثنتاه إذا ما تقتضيه صيغة النهي تحريم المنهى عنه. ما الدليل على ذلك قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نها عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون واجب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما تقتضيه صيغة النهي تقتضي فساد الأمر المنهي عنه صيغة النهي إذا وردت تقتضي أن هذا الفعل الذي نهى عنه الشارع فعل فاسد ما الدليل على ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الأدلة ومن الأدلة, ومن الأدلة على أن أنه يقتضي الفساد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رد أي مردود عليه يعني غير مقبول من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو رد أي مردود وما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مردودا على صاحبه وإذا, وإذا كان مردودا على صاحبه فيكون فيكون يؤدي إلى فساد الأمر المنهي عنه إذا ما الدليل على أن ما نهى على أن النهي يقتضي الفساد؟ هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه وكل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك ليس على أمره على أمر الله ولا على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مردودا على صاحبه فيكون الفعل فاسد مثال ذلك أن يصلي رجلا بعد صلاة العصر بعدما يصلي صلاة العصر يأتي ويقوم يتنفل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فلو قام رجلا فلو قام رجل فصل العصر نقول له الصلاة حرام وباطلة لماذا لأنه في هذا الوقت منهي عنها فهذا أمر ليس على أمر الله وليس على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون فاسدا ومردود عليه إذن ما تقتضيه صغة النهي تقتضي أمران الأول تحريم المنه عنه ودليله قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والأمر الثاني فساد المنهي عنه ودليله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عامل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد أي مرضود على صاحبه يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم الذي نهى عنه الله عز وجل او نها عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون باطلا أو يكون صحيحا مع التحريم يعني متى يكون الذي نهى عنه الله عز وجل او نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون باطلا ومتى يكون صحيحا مع التحريم اولا ما الفرق بين كونه باطلا وكونه صحيحا مع التحريم الفعل الباطل هو الذي لا يترتب عليه أي أسر ومثل ذلك من صلى بغير غضو رجلا رجل أسر إلى المسجد وصلى وهو يعلم أنه غير متوضع ما حكم صلاته باطلة لا يترتب عليه أي أسر ليست صحيحة ولا بد من إعادة الصلاة كذلك من صام يوم العيد رجل انتظر حتى يأتي يوم العيد وصام يوم العيد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ورد النهي عن صيام يوم العيدين فإذا صام رجل يوم العيد فصيامه باطل فكل منهما يأثم بذلك لا يترتب عليه أي أسر فالباطل لا يترتب على الفعل أي أثر فليكون الفعل صحيحا بل يكون آثما على هذا الفعل فالصلاة باطلة كأنها لم تكن لم يصلي كأنه لم يصلي والصيام باطل كأنه لم يصلي هذا معنى الباطل ما معنى صحيحا مع التحريم يكون الفعل صحيح مع تحريم المنهي عنه صحيحا مع التحريم أي فاسدا والفاسد هذا الذي يترتب عليه بعض آثاره الفاسد يترتب عليه بعض الآثار أما الباطل هذا لا يترتب عليه أي أثر من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة انظر إلى فاسد يترتب عليه بعض الآثار مثل ذلك من صلى وعليه عمامة من حرير نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير بالنسبة للرجال فمن صلى عليه عمامه من الحرير صلاته صحيحة وهذا أثر الفاسد يترتب عليه بعد الأثار نقول أن صلاته الصلاة صحيحة ويأسم لماذا لأنه لبس الحرير إذا الباطل لا يترتب عليه أي أثر مثال ذلك من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة أما الفاسد يترتب عليه بعد الآثار مثل من صلى وعليه عمامه من حريب فصلاته صحيحة ولكن يأسم بنفسه الحريب هذا الفرق بين الفاسد والباطل لذلك يقول الشيخ هذا وقاعدة المذهب في المنهية عنه هل يكون باطلا او صحيحا مع التحريم يعني متى يكون باطلا ومتى يكون صحيحاً مع التحريم كما يلي يعني سوف يبين الشيخ متى يكون الفعل الذي تلبس بالمنهي عنه متى يكون باطلاً ومتى يكون فاسدا متى يكون النهي باطلاً ومتى يكون النهي صحيحا مع التحريم يعني فاسدا اولا إذا عاد النهي إلى ذات العبادة، لو النهي الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نهى عنه الله تعالى في كتاب الكريم إذا عاد إذا عاد إلى ذات العبادة تكون العبادة باطلاً إذا عاد النهي إلى ذات العبادة تكون العبادة باطلاً مثال ذلك النهي عن صيام يوم العيدين. نهى ورد النهي عن صيام يوم العدين فلو أتى إنسان فصام يوم العيدين، فنقول له الصيام باطل لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ذات العبادة كيف؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، وأنت صمت يوم العدين فعاد النهي عن ذات العبادة أن يعود النهي إلى شرط العبادة هذا الأمر الثاني إذن الأول ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ أن يعود النهي إلى ذات العبادة فتكون العبادة باطلة الأمر الثاني أن يعود النهي إلى شرط العبادة لا يعود إلى ذات العبادة وإنما يعود إلى شرطها فتكون العبادة أيضا باطلة مثال ذلك ستر العورة في الصلاة ستر العورة هي شرط من شروط صحة الصلاة فلو ستر رجلا عورته بزوب من حرير يكون قد ستر عورته بمحرم أتى بمحرم في شرط في شرط الصلاة فعاد النهي إلى شرط العبادة بهذا تكون العبادة تكون العبادة باطلة إذا إذا عاد إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو عاد إلى شرط العبادة تكون العبادة باطلة الأمر الأخير قد يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة يكون حكم العبادة في هذا تكون صحيحة مع التحريم التي نعبر عنها بقول فاسد ومثال ذلك كما مثلنا من لبس عمامة من حرير في الصلاة فالعمامة من حرير ليست من ذات العبادة لا ترجع إلى ذات العبادة كما أنها لا ترجع إلى شرط العبادة ليس من شرط الصلاة لبس لبس العمامه وإنما العمامه إنما هي أمر خارج عن الصلاه فتلبس بها بمحرم فلبس حرير فيكون النهي عائدا إلى خارج العبادة فتكون العبادة في هذا صحيحة ولكن يأخذ إذ المنهي عنه الذي تلبس به لذلك يقول الشيخ قاعدة المذهب في المنهى عنه هل يكون باطلا أو يكون صحيحا مع التحريم متى يكون باطلا ومتى يكون صحيحا مع التحريم ذكر الشيخ أمران الأمر الأول واحد أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو عائدا إلى شرطه فيكون باطلا إذن لو عاد نهي الله تعالى أو نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذات العبادة أو إلى شرط أو إلى شرطها فيكون الأمر المنهي عنه أو العبادة تكون إيه؟ باطلا أو يعود النهي إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه لا يتعلق بذاته ولا يتعلق بشرطه فحينئذن لا يكون باطلا وإنما يكون فاسدا وسوف يضرب الشيخ مثالا أمثله العود النهي لذات المنهي عنه ولعوده لشرط المنهي عنه ولعوده لأمر خارج قال الشيخ مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين النهي عن صوم يوم العيدين لأنه قد ثبت النهي عن صومهما فإذا صمت فقد ردت أمر الشارع وخالفت مراده فتكون العبادة باطلة الشارع لا يريد منك أن تصوم هذا اليوم وأنت خالفت أمره ورددت عليه الأمر وصمته فيكون عادا النهي إلى ذات المهين عنه فتكون العبادة باطلة ومثال العائد إلى ذات المهي عنه في المعاملة النهي عن البيع بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة فيحرم البيع أصل البيع حلال وأحل الله البيع وحرمه وحرم الربع فالبيع أصله مباح ولكن نهى الشارع سبحانه وتعالى نهى الله عز وجل بعد النداء الثاني نهى عن البيع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذن هذا النهي عائد إلى ذات العبادة فلو باع رجلا رجل بعد النداء الثاني في يوم الجمعة فهذا النهي عائد إلى ذات العبادة الشارع نهاكة عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة وأنت تبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة فقد رضت أمر الشارع ولم تمتثل أمره فتكون العبادة باطلة إذا هذا مثال عائد إلى ذات العبادة إلى ذات المنهي عنه في العبادة وهنا عاد إلى ذات المنهين عنه في المعاملة ومثال النهي إذا عاد إلى شرط العبادة أو إلى شرط المعاملة قال الشيخ ومثال عائد شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فلو ستر العورة فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لماذا؟ لأن الناء الشارع أمرك بستر العورة ونهاك عن لبس الحرير فسترت عورتك والتزمت الأمر ولكن تلبست معه بمنهين عنه بأن سترتها من حرير. فعاد النهي إلى شرط العبادة فيدل ذلك على بطلان العبادة لأن النهي عاد إلى شرط العبادة لأن الشرط تتوقف عليه صحة المشروط فإذا صححنا المشروط مع بقاء الشرط المنهي عنه معناه أننا قد أثبتنا العبادة مع ارتكاب شيء منهي عنها وهذا فيه مضادات لله لله تعالى سبحانه وتعالى ورد الأمر عليه سبحانه وتعالى إذن هذا يدل على مطلان العبادة ومثال العائد إلى شرط أن يعود النهي إلى شرط في المعاملة أن أود النهي إلى الشرط في المعاملة النهي عن بيع الحمل أن يبيع إنسان إحدى بهيمة الأعوام وتكون حامل فيبيع ما داخل فيبيع ليس يبيع بهيمة الأعوام إنما يبيع الحمل التي الذي بداخلها فالعلم بالمبيع شرط إذا أردت أن تشتري أو تبيع فلابد أن تعلم بالذي تشتريه أو يكون عندك علم بالذي تبيعه فالعلم بالمبيع هذا شرط بصحة البيع فإذا باع الحمل لم يصح البيع لماذا؟ لأنه لا يعلمه فعاد النهي إلى شرط العبادة من شرط البيع العلم لا يوجد علم إذن عاد النهي إلى شرط العبادة فتكون العبادة باطلة إذا إذا عاد المنهي إذا عاد النهي إلى ذات العبادة وإلى ذات المعاملة تكون باطلة وإذا عاد النهي إلى شرط العبادة وإلى شرط المعاملة تكون باطلة أما إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن العبادة أو أمر خارج في المعاملة هذا يكون فاسدا يعني الفعل صحيح وإن كان يأثم بالمن هي عنه الذي تلبس به قال الشيخ ومثال ذلك النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبط الصلاة إذا صلى رجل وعليه عمامة من حرير، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا يعود أيضا إلى شرطها النهي لم يعود إلى ذات الصلاة ولم يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة فلو تعمم رجل بعمامة من حريف الصلاة فهذا حرام لأن الحرير منهي عنه ولكن صلاته صحيحة لأن النهي لا يعود إلى ذات العبادة لأن الشارع لم ينهى الرجل لم يأتي آية أو حديث ينهى فيها الشارع عن الصلاة في عمامة من لو جاء أمر كذلك لعاد النهي إلى ذات العبادة كما أن النهي لا يعود إلى شرط العبادة لأن ستر الرأس ليس شرط في صحة الصلاة أيضا الصلاة أيضا ومثاله أيضا أن يلبس رجل وهو يصلي خاتما من, إيه؟ من ذهب لم يعود النهي إلى ذات العبادة كما أنه لم يعود إلى شرطها وإنما إلى عاد إلى أمر خارج عنها، فيكون تكون العبادة صحيحة. إذا لبس رجل عمامة من حرير أو خاتم من ذهب وصلى نقول صلاتك صحيحة، ولكن تأثم لأنك لبست العمامة من الحرير أو لبست خاتم الذهب يأثم لذلك. لماذا؟ لأن الأمر أنه عاد إلى أمر خارج في العبادة. ومثال النهي إذا عاد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش فلو باع رجل شيء مع الغش باع شيء مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لم يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها فلو أن رجلا باع ثمرا ثمرا أعلاه طيب وأسفل هذا الثمر ردي. هذا هذا غش فبيعه صحيح البيع نقول عليه أنه بيع صحيح لكنه آثم من أجل من أجل الغش ما الذي يدل على أن بيعه صحيح أن المشتري له حق القبول في السلعة وله حق رضوها إذا ذهب المشتري إلى بيته وعلم أنه أن البائع قد غشه فهو بالخيار إما أن يرد السلعة أو من يقبلها، فقبوله للسلعة هذا دليل على على صحة العبادة، على صحة هذه المعاملة أقصد. إذن النهي عاد إلى أمر خارج في المعاملة، فيدل على صحة المعاملة مع اسم ما تلبث به من المنهي عنه. وهذا يسمى يسمى الفساد الفساد يترتب عليه إيه؟ بعض الآثار يقول الشيخ وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل قطري ذلك إذا النهي يدل على التحريم ولكن إذا جاء دليل يدل على غير ذلك فيحمل عليه مثل الأمر تماما قلنا أن الأمر قد يخرج عن الوجود إلى الإباحة وإلى الند ولكن قلنا أن كل هذا إيه؟ بدليل كذلك في النهي يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى قد يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبود فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراها النهي لا يمستن فالمضارق نخلق بله النهي هذا النهي للكراها لماذا لم, لم, لم نحمله على التحريم كما قلنا أن الأمر يقتدي التحريم وفساد منهي عنه قال العلماء لأمران. الأمر الأول لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. وبإذن العلماء ذكروا لحمل النهي هنا على الكراهة لعلتان. العلة الأولى أن الذكر هو بضعة من الإنسان، والأمر الثاني وهو أن الحكمة من النهي هنا أنه تنزيه اليمين. إذا الأصل أن النهي يدل على التحريم، ولكن قد يخرج عن التحريم بدليل، لذا قالوا في عدم مس الذكر باليمين علتين. العلة الأولى أن الذكر بضعة من الإنسان، وكيف يحرم يحرم الشارع الشارع على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه, منه، فالشارع حكيم، لا يمكن أن يقول لا تمسن رأسك. لا تمسن جبهتك لا تمس رأسك ولا تمس جبهتك هذا أمر لا يرد من الشارع لأن الرأس والجبهة بِضْعَةٌ من الإنسان فكذلك ذكر الإنسان لا يمسن أحدكم ذكره قالوا أنه بِضْعَةٌ من الإنسان الشر حكيم لا يمكن أن يقول لا تمس رأسك ولا تمس جبهتك فهذه علة قالوها ليحملوا ليحملوا من التحريم إلى الكراه. أيضا العلة الثانية قالوا أن الحكمة من ذلك تنزيه اليمين. أن الشاعر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى يوم الستن أحدكم ذكره بيمينه. وهي هو يقول قالوا هذا تنزيه اليمين. لذا قالوا ما كانت الحكمة فيه التنزيه؟ قال العلماء الذي تكون حكمة فيه التنزيح فالنهي فيه للتنزيح أي للكراها أيضا وليس هناك مفسدة واضحة حتى نقول التحريم إذن هذه العلتان التي ذكرها, ذكرها العلماء في حمل النهي من التحريم إلى الكراها إذن قد يخرج النهي عن التحريم ويدل على الكراها بدليل وأيضا قد يخرج النهي عن التحريم ويدل على الإرشاد مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والعلماء على أن الأمر في هذا الحديث إنما هو للإرشاد إذن نعود سريعا إلى النهى كلنا تعريفه هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مقصوصة هي المضارع المقرون بلا النهي قول آخر للإشارة قول يتضمن طلب الكف أخرج الأمر على وجه الاستعلاء أخرج الدعاء والانتمام بصيغة مقصوصة وهي المضارع المقرون بلا النهي أخرج ما لو جاء الأمر بطلب الكف فإنما مثل دع وترك فإنما يكون أمرا لا يكون نهيا لأن النهي صغته المضارع المقرون بلا النهي. وأخذنا أيضا قد استفاد طلب النهي بغير صيغة النهي مثل أن يوصف بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يترتب على فعل عقاب مثل قول الشارع حرمت عليكم الميتة. أي لا تأكلوها قد استفدنا النهي لا تأكلوها من قول الله تعالى حرمت فاستفدنا طلب النهي حينما وصف الفعل بالتحريم وقلنا أيضا أن الذي تقتضيه صيغة النهي تقتضي أمران الأمر الأول تحريم المنهي عنه ودليله قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا يقتضي أيضا أنه فساد المنهي عنه ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأخذنا الفرق بين الباطل والفاسد الباطل لا يترتب عليه أي أسر فإذا وصف الفعل بالبطلان فلا يترتب عليه أي أسر لا من صحة ولا من غيرها أما إذا كان صحيح مع التحريم أي فاسدا فهذا يترتب عليه بعض الأثار كأن تكون مثلا الصلاة صحيحة ولكن يأسم للفعل المنهي عنه الذي تربس به فقد ترتب عليه بعض الأثار وهو صحة الفعل أما البطل لا يترتب عليه أي, أي أثار ومتى يكون الفعل فاسدا ومتى يكون باطلا إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو عاد إلى شرطه فيكون الفعل باطلا أما إذا عاد إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا يتعلق بشرطه فيكون الفعل فاسدا بمثلة وقلنا أخيرا أن النهي قد يخرج عن التحريم فيدل على الكراهة لكن بدليل إذن الأصل أن النهي للتحريم ولكن قد يخرج عن التحريم فيدل على الكراهه وقد يخرج عن التحريم فيدل على الإرشاد فيكون نهي الإرشاد وكل هذا بدليل إلى هذا نكون قد انتهينا من الدرس السادس من كتاب الأصول من علم الأصول نستكمل الكلام في باب النهي في الدرس القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله ري ولكم وجزاكم الله خيرا